قسيدة أسرار الهائل من كلام الإمام علي المرتضى كرم الله وشاء رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم خمس هاءة وخط فوق خط وصليب حوله أربع نقط ثم همزات إذا عددتها فهي سبع لم تجد فيها غلط ثم وام ثم هاء بعدها ثم صاد ثم ميم في الوسد تلك أسماء عظيم قدوها فاحتفظ فيها وإياك الغلط وبها يدفع عن حاملها كل سوء وبلاء وسخط وبها يدفع عن حاملها كل سوء وبلاء وسخط